انا العبد اسقط من الخطايا وقد ابلت انت من طبيبه انا العبد الشارد ولمت نفسي وقد وفيته أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وخيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب ثنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى على زلاته خلقا